باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين حدث أن داود النبي تعب كثير جدا من شاول الملك كان يحاول أن يقتله ويوص عليه أن يقتله. ويطارده من برية إلى برية ومن مدينة إلى مدينة وبعدين لما تعب داود من هذه المعاملة قال لشاول الله يقضي بيني وبينك الله يقضي بيني وبينك لأنه كان يؤمن بقضاء الله وأنا أريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن قضاء الله الله قاضي وقاضي عادل يحكم بالحق لأن من أسمائه كلمة الحق وهو أيضا يحكم بعد لأنه يعرف الخفيات والظاهرات يعرف ما في قلب الإنسان وما في فكره وما في نياته لذلك لما بيحكم بيحكم بعد وهو يقضي حينما نطلب ويقضي دون أن نطلب ازاي كلام ده في قصة قايين وهابيل قايين قتل هابيل في خفية ولكن الله واجهه بالجريمة التي يشعر ان لا احد يعرفها وقال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض لذلك ملعون أنت من الأرض التي قبلت دم أخيك من يدك تائها وهاربا تكون في الأرض قضاء من عند الله من أجل هبيل اللي كان مات وما بيشكوش لكن قال له لا ده صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض دم القتيل بيصرخ إلى الله والله يقضي يعقوب عيسو يعقوب كان هاربا من أخيه عيسو الذي قال أقوم وأقتل يعقوب أخي وفيما يعقوب خائف ولا يعرف إلى أين يذهب ونام ووضع رأسه على حجر ظهر له الله في أعلى السلم السماء الذي بين السماء والأرض وقال له لا تخف أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض يعقوب لم يشكو إلى الله لكن الله عرف وإيه اللي في قلبه وإيه اللي هو عايزه فقال له أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض ده ربنا الذي يقضي بالعدل واللي بيقول عنه داود في المزمور الرب يحكم للمظلومين يوسف الصديق باعه, باعه إخوته إلى الإسماعيليين ودول بعوه إلى فوت إفار ودخل مصر كعبد ربنا ما كانش عاج بك كلام يوسف لغاية الوقت ما اتكلمش ومصر اخشغ ربنا وبعدين اتعمله اتعملت له دسيسة في بيت فوتيفار واتهموه بتهم خاطئة ظالمة مع انه كان بريء كل البراءة واقتادوه الى السجن وقضى فترة في السجن ولكن الله كان ينظر وكان يحب أن يخضي في هذه المسألة وقت الله وأصبح يوسف صديق ثاني رجل في المملكة وأتى إليه إخوته وسجدوا بين يديه وقالوا له اغفر لعبيدك لعبيدك وغفر لهم وقال لهم أنتم أردتم بي شرا والله أراد خير ربنا بيقضي بالعدل حتى دون أن يطلب هذا منه لدينا أيضا مثل موسى وفرعون والشعب الشعب لم يصرخ إلى الله لينجيهم أبدا وإنما بيقول الكتاب إن الله نظر إلى مزلة شعبه شوفوا كلام الله هو اللي نظر فنزل واختار موسى وقال له يكلم فرعون وفرعون أزاد الثقل على الشعب أكثر والله يرى كانت النتيجة عشر ضربات مخيفة آخرها ضربة الأبكار اللي طول فيها من ابن فرعون جالس على الأرض إلى ابن كريه التي على حدر الرحى ثم بعد ذلك أغرقه الله في ماء البحر الأحمر. الله بيقضي شايف إيه اللي بيحصل ويقضي قضاء عدل موسى أيضا لما تزوج امرأة كوشية تقولت عليه اخده مريم واخوه هارون عدد الصحوة 12 دون أن يشكو موسى ودون أن يطلب تدخل الله ربنا ظهر وبكتهم قال لهم أنتم مين اللي تتجرأوا على عبد موسى أنتم إن كان يعني أصحر لك في رؤيه أما موسى فأكلمه فمن لأذن وهو أمين على كل بيتي وضرب مريم بالبرص لأنها تكلمت على موسى وموسى تشفع من أجلها ولكن ربنا تركها لكي تخضي اسبوعا فارد المحلة الله قاضي وعادل حتى دون ان يطلب الناس منه <تصفيق> في قصة اخاب ونابوت اليزرعيلي أخاب الملك اراد ان يأخذ حق لنبوت الإسرائيل فنبوت رفع فرجع زعلان زوجته إزابيل كانت حنيينة جدا حنيينة عليه في الشر نقول ليه همك ندبر عليه خطية تجديف على الله ونجيب شهود زور ويتقتل شرعا وانت تورس الحقل بتاعه وقد تم دبروا حالتهم بكل دهاء بشري ونسوا شيئا واحدا إن الله شايف وإن الله هينتقل منه ما فكروش ردي وبعدين ربنا بقعت لهم النبي يقول لهم قال لي قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت الإزرائيلي هتلحظ دمك أنت أيضا وقال لي جغت أزابيل أن الكلاب هتقلك وقد حدث لأن ذلك كان قراء الله الذي ياخذ حق نبوته بالإسرائيلي، مع إن النبوة كان قد مات ولم يطلب، لكن الله يطلب، يطلب دم هؤلاء. نقدر نقول برضو مسألة داود. لما قام أبشالون بالحرب ضده مع إنه ابنه ومستشار داود النبي الرجل الحكيم أخي توفل انضم إلى أبشالون وبعد داود يصرخ يقول ابتل يا رب مشورة أخي توفل والرب استجاب وأبطل مشهورة أخي توفل وحزن ومضى وقتل نفسه وأبشى لهم نفسه ضعف السك ربنا مش ساكت ربنا بيسمع وبيعمل ومن غير محد يطلب منه وما فيش سماع بيرقب وبيشوف وهو ضابط للكل ويتصرف لذلك خيلة في الكتاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي إن كنت بتظلم غيرك ربنا مش يسيبك أيضا قضاء الله يتدخل حينما تتأزم الأمور تأزمت الأمور ما بين ما بينها ما نمرخى أراد هامان أن يقتله وأعد له صليبا يصلب عليه وإذا ربنا يتدخل يتدخل إزاي الملك الفارسي وهو قاعد يشوف أخبار الملوك لقى اسم مردخي من الناس اللي خلصوه من مؤامرة فنده هامان وقال له الشخص اللي يكون عمل جميل في الملك والملك عايز يكافئه يعمل له ايه هامان افتكر ان دي الحكاية عليه هو فيقول له دي يركبوه على الدبة الملك ويزفوا في البلة ويحيصوا يعملوا له ويعملوا ويعملو الطيب هات مردخا يعامله فكيري المجر وأخيرا مش أقول تفاصيل القصة انتهت القصة بان همان همان حك حكم عليه الملك بالموت وصلبوه على الصليب اللي كان أعد لهامان أعد المردخاي فالصليب الذي أعد لهامان لمردخاي صلب عليه هامان نفسه ليه في إله في السماء يسمع ويقضي اليهود تركوا ربنا وعبدوا الأصنام فإذا بإله القاضي العادل يلقيهم في سبي بابل الأشور وقدوا في السبي سبعين سنة ثم رجعوا وأخيرا لما قاموا على السيد المسيح قال لهم هو زا يترك لكم خراضا قد كان ربنا قاضي عادة المسيحية والوثنية والمسيحية والدولة الرومانية يا ما قتلوا مسيحيين ويا ما عذبوهم وربنا شايف مش شايف وسلك لا شايف ومنتظر الوقت المسيء الوقت المناسب اللي يقضي فيه وأخيراً عمل عمل قباره قسطنطين الملك الروماني وهو داخل في حرب في رؤيا رأى صليباً وقيل له بهذا تغلب فاعتنق المسيحية وغلب وفي سنة 313 ميلادية أصدر مرسوم ميلان اللي منح به الحرية الدينية وأخذ المسيحيون رؤ حريتهم وتخلصهم الكل وإذا بالدولة الرومانية بعد ما كانت وستانية تصبح دولة رومانية مسيحية يا ربنا كان بيعمل في مرة من المرات بعد ما كان يقية ما كان يقية كترت بعد ما كان الامبراطور حاكم على بطريرك القوستنطينية ان لابد يقبل اريوس الشركة والشافة عادي يصل طول الليلة الامبراطور بيقرهم وحاجة ضد دمرهم واذا باريوس يدخل إلى مرخاه وتنسكب أماؤه فيه وما يتألّس في تلك الليل. ونجبت رياض القدس ربنا مش خلق الكون وسابه خلق الكون وبيحافظ عليه وبينظر ويشوف كل الأمور تمر الزاي. كيف يدبر هذا الكون بعدل وكيف يخضي في هذا الكون بعدل ما دام الله ساهرا ولا هروب من قضاء الله إذن فليحترس كل واحد نفسه لأن بد قضاء الله سيتم وإن كره الكارهون اتفضل